قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع وتحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون منكم من نساءهم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الَّذي ولدناهم وإنهم لا يقولون مكرًا من القول وزورا وإن الله رَحِيمٌ غَفُورٌ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتم نساء ذلك تعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتم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 كبتوك كما كبت الذين مِن قبِلِهِم وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيْنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَبْعَثُهُمْ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا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 ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نغوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعودوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به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 اَمَنَّ نَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ يَحْزُنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِطَارِدٍ هَمًّا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قينا انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير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 أَشْفَقَتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جَوَائِكم صَدَقَاتٍ فَإِذَا لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 الذين يحادون الله ورسوله اولئك انائك في الاذلين كتم الله لا اغنبا ان انا ورسلي كتم الله لا اغنبا ان انا الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر واتدون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا أبائهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم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 سبح الله هم المفلحون